وَبَششِرَِّذينَ آم مَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِأََّ لَْْ جََّاتٍ تَجرِْيمِن تَ تحتْهَلَهَا تَجرِْيمِنْ تَ تحتِْهَلَهَااء كُمَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ تَمَرَةِ لِزْقَ قَاال قالوا هذا الذي رُزِقُ نَامِ قَبِنُوا وَأُتُ بِهِ متُتَشابَِا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 بعد ميثقي ويقطعون ما امر الله به ان ينفل ويفسدون في الارض اولئك هم الكافرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثمُ يُحكُم ثمَُّ إلَيهِ تُجَعُون هو ال الذي خَلَقَلَكُمَّا فيلَوضِ جًَا ثمَّ السَّوَ إلَ السَّماء ثمَُّ السَّو إ السَّماء إفَسَوَ تَبَعثَ مواتُ وهو بكل شيء عليم